بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المصطفين وعلى عدوان الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ورحمه الله تعالى اا هنوجد وجنا هنوجد وجنا ها بعض النهر اللي بيطلع الكهرباء يوباد يا على صلاة الصباح بعد الصلاة الصبح وبعد العصر تمام باب الله الامتال لا يسكرق يبابي عن الصلاة الصلاة لا بعد الصبح الصبح الدمذي وبعد العصر عصر الدمذي هل كاسر امام ابن الرشدي القضل المالكي كتاب في صلوية قال بداية المجتهد والنهاية المغتسد الحويري رحمه الله تعالى او قاد صلاة لا يسكرق يبابي لما يسوخ قضى بوها قضى بوها واخيسو khilafayn addat keda wa isku haysaab ulumada ahli ulilmigo addat keda wa hayda marqasuhawi ayma badani addat keda marqasuhawi wa ikhtiyarah wa isku alhayaq wa qaybaha barkod baa waxaa wayan shanta wa ikhtiyarah qaybiyya waxaa kale iyagoo isku isku khilafayn keda وقت طلوع الشمس يضر ويخلاصي واخا خراف يربع وكجل لكن واخا فيه عن علل قولت غاجحي وش وقت وياه شمتها وقتي وبعد صلاه الصبح وما حتى تضل على تقول الشمس حين تطلع الشمس هي وعند الاستواء وبعد صلاه العسري هي وعند غروب الشمس صلاه احمد خاتو تتصون مطلق يجب على هذه المرحلة طويلة ، ك発تاة الصلاة سيفية حتى الله ربما حتى الله س复ىصلى الله ما نفعل فيоко questa من الصلاة منتب 건강ة يتساءل هو الر Smoothепix Ti الصلاة بل سيدنا بل سيدنا فكما يвой Strength ل ينسمونه الله منقذ الله عندما يُرخ dominant إسمانا لك gives thanks to al-QaOM البيان video إذا ي inevit bzw Storm America لا ي replaces نعم هذا صلى الله للناس الصلاة الطبيبية وصلاة عن الصلاة صلوفك اما هل متقدم تمام مقارئ هل مقضى اما متاخر بها ولو الوضع طيبك من, من الى صلوكم متاخر كاه يلا مرخص وحويا تمن الله ايه وحرام اللهين متقدم وحويا صلاه وقتي جديده فرغي مثل رسوله صلاه صباح كور هي ود النودي صلاه صبح تكون قد ما اسكتوي قطا صلاه عند طلوع الشمس واسكتوي النقطه صلابكم مقارب ونقم خرايا وطحية المسجد كي يقوى المثاوية وعلى هذا الصلاة برتقي تعمل ضيء على دماثباته بصلاة صلاة الكسوف وقوى القديم ونبيك هذه اللي ورمه أي والصلاة اللهم استعموا عليه السخنان وحدثني أحيام أيه وارغمي عن مالك أبوك وارغمي عن زيجر واسلام عن عن عبد الله الصلاة بحي عبدالله الصلاة بحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور إن الشمس عذاده تطلع ويصاب حظا ومعها معذن أو إياه قرن الشيطان الشيطان هكيسكيسو وإذا ارتفع المرخي في النقطة فارقها مرخي صحوية فارقنا وثم إذا استوى المرخي أكات مرخي صحوية عذاده ثم إذا استوى المرخي, استو المرخي سوى برتقي العذاده كأكاته قارنها أولا صحير يا شيطان فإذا زال المرخي زو فارقها وفارقنية فإذا أدنت المغروبة غروبة مريئة فإذا أدنت مرخيون نواتن للغروب سمع إعثى المرخيون نواتن قارنها والحريرية فإذا غربت مرخيون على ما فارقها وفارقنية وأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي عن الصلاة والسلام في تلك الصاعات ساعدها إذا نجدك النساء ابن ماجه وصورني في صنانيهما إذا مرخصوا حديث صحيح وياً marka shaydaanku isku ekayseeraya حاجة waxaa jira cudeed caabuda istaga marxa xill loo caabudo oo istaga cibaadadii qayb uu yeesho wax xilliga uu waxa way isku aadiraya wax xilliga xalalkaloon madhiyay mid weeshim ee saddex arimood صَدَّ حِذاء أو وحديث في لوو شيغايبا الذي وها ويه شيطان با مرخا سو حويا سو يا, يا جرت عند الاستواء وها كسو نبيي صلى الله عليه وسلم انو ييري وقتياس و لا شيدا جهنم با حويا حلياس صلاة و في و حنا لا تشك معيو و حقول لو انا وقتيها العصر دي بعد الصبح يدونا النهج هذا ولو إلا ذا آدية اللو فهم منه وحرام دول حرمه وحدثني عن مالك على شامل عروة عن أبيه أنه قال وحوري كان رسول الله رسول كلاه صلى الله عليه وسلم يقول كي إله إذا بدأ مرخوص صوب ظاهره وصوب مغضه حاجب الشمس على دبات كذو آخر الصلاة صلاة جبت لها حتى تبرز إلا أي صوب وإذا غاب مرخوص علىه حاجب على دبات كده واخر الصلاه صلاه الجودقه عطى تغيب يا مسلم حديث الرسول صلى الله عليه واي حدثني عمالك عن, عن علاه وحدثني يحيى بن اي ورهمي عبد الله وخر عن, عن عبد الرحمن قال وحدث لي علا بن عبد الرحمن بن يعقوب الخرذي المدني وياه وعلاء بن عبد الرحمن بن المدني قال وحوري دخلنا وان وقلني على عرس بن المالك بعد ظهر ظهرت كذبان وقلني فقام ويستاغ يصلي سغوة كني العصر صلادي عصر فلما فرغ مركو كبح من صلاتي صلاديسة ذكرنا شا... وحويا شاقني تعديل الصلاة صلاة دج دج إذا أو ذكرها يساغ الشاقي فقال وحوري معنا الصلاة دي هرمى متوكلم عن بني ووقتي أول كمان خاتف كني اما اسغا يريد روايه لوتكني فقالوا وحوري سمعت روان مغلي قال كواش كرغاوا ولد كلام ذكرنا ان اغى شينت تعديل الصلاه صلاه دقدقيده او ذكرها اما اسغا شيناي واشكر قاوييا روايه حديث ورعيه راشك وغيبه قال وحوري سمعت روان مغلي رسول الله رسول الله الله عليه السلام يقول تلك تاس الصلاه المنافقين منافقين تصلاه رضويه تلك صلاة المنافقين تلك الصلاة المنافقين اي يجلسوا فريسا احدهم منافقين بمدكد حتى الى طلوع الشمس ولا يمرقوا حويا بول النقطه اي معنى شعاع يرته اي إعثار له كذاته او كرهته بير قرن الشيطان بير قرن الشيطاني شيطانك الوديس او على قرن الشيطان شيطانك القيسكيسا اي حكم صحي اساس قمرين سيني قاموا يستاجيو فلنقرب وخطن فري أربعاً أفربو كفاً أفرت والله يذكر الله له ونكون حسنين فيها ونحذيذها إلا قليلاً وحير مؤيانا نقرب معنا وحاوليا وتنمي من صلى الله عليه وسلم نقرة كنقرة الديكي ديق ومنقر صحابي ملكو بديها عبيو لقد ماتوا معدل وحد وقلوا في نفطان marka waxa uu yeesii diggo ka rento allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxa uu yiri musto oo iska soo kacay sawaxan tafkii daahdinayo oo amarkii waxa weeyay calaamadii oo awr marka aad muddo waxa weeyay muddo qururiga maxaa kan haa awr muddo oo amarkii galmada aad daaqadayso aadahayow mantaan wax tuufiye ka soo baxaya dad waa munaafiq sadar tii ilaahi yiri إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كصا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إلهي سبحانه وتعالى وحور المنافقين وحويا إلهي سبحانه وتعالى من مكرنيا وحويا النواهي بيسا أي نمذ والبئلان اللي إلهي سبحانه وتعالى ومكرنيا خداع سيسخ خائن مليلا يعل لا شك ان قائمهه لكن وهو خادعهم من باب المشاكله لا يقنا بمعنا وحويا عامل الله بما عمله وحيروا الفلين عمل بيدهن قوت من صوت قريب سبحانه وتعالى من باب المشاكله لا يقعد واي صلاة مرت يستاغان يغوا وحسنيه او حبسليه وعن ذلك يجب أن تتفضل الحيا وحاول أن يكون يلقبوا السليم أي سرادة ويساقيا إلهي إلا إن بلن محسانه ربي العظيم يا سبحان ربي سبحانه ربي العلاي أنت ورن لا أكدك دغيه مالا سينطلوك كل نفطور لنكم فيد مدافق ونطعي سوك عي مرخز لنكم بيحوك التعبية وعن بلن إلهي إلا وتعالى ورخى محسان صلى الله عليه وسلم صدح ديال بحليات الكسرات والمرافقين و هوو علم صلى الله عليه وسلم و الشدة او لم يزيد الاهتمامي والضرائب والضرائيل يدعو صلى الله عليه وسلم درت ليه و شد الجذر والتحفيل على اخراجه عن وقتها يدي د وديو او ادك ان وقتي لغا صارو صالاد واي و المرافقين صح و كول مع حسويا صالاد النبي صلى الله عليه وسلم حذب إلي من دنياكم اللصاء وطيمه وجعل الصلاة وقرغة عينه أريد الدنيا ذي نوحة لقجع ليسياً لما الشيء ضمركة هي عذركة لما هذا الشيء ما أو أيها مجعانة ولو أعجبك سبحانه وتعالى فلوها كوية قد يقرح لذلك المرخة السحوية مرخة آية دوحة لي قادر يقرح وخاصه اساله <تصفيق> اضواحه بالقوه الامر خاص حويا نبي نصلي لهم على على هي بيده وجعل الصراط الذين صراط يروحون له طيب وحل يجي له با قلقت عين وواحن كيد القويسده وحدثني يحيى عن مالك عن, عن عبد الله بن عمر رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدي لا يصح را احدكم ان يكون كذا ذلك او فيصلي وكذا عند طلوع الشمس هذا يدنا صبحتكيتها فذا لا يقصف يرو كذا ذلك يرو كذا مرفعاته صبحيص لا يصح را احدكم ان يكون في الدلال فيصلي مرخو كذا عند طلوع الشمس على يدنا صبحي ساتيده ورا عنده ظروبه يد عسان وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى محباً عن العرج أنا عن أبيه الغراءة تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها وديه عن الصلاة بعد العسل حتى تغضو الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تغضو الشمس وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الدين وعن عبد الله بن عمر عن عمر الخطاب كانوا هيقولوا كذا سحاب سحابك والرؤية لا تحرغوها كل الدذل بصلاتكم سلاة دين عدد ضلوع الشمس على دصوه بحتام كذا ولا غضوبها بحتام كذا تونه فإن الشان شيدا يضلق وخصود شقرناه الدي السجس مع طل وحك ص لا يح قدرناه اللبدي سجس فنا الشضانشي يض صوت اليا أوسوتها جامة خسج قرنااهلبدي سجيس معضلو الشعاد صام كان م آ ويغبان لدي سجس و اللب الحان ما و ومرخ يصير عيسان ويصير العام ومرخ يصبح عيسان ويصبح صبحا وكان وحواه عور الخضام يضرب الله صبتك كيف وقرأ على تلك الصلاة الثلاثة من الحل الذي قال صلاةه كذا قوله بخير يجري قد <تصفيق> وحاوه هي وردي وحوشي قليل قرأ مجره وحاوه هي لورنا هو أم مايو بلد الغفلية القوليسورية على نطول وحاوه الغياء وابا امرخ يحاوه يحوه يحوه يحوه نواري بيقى حربة نهيب كليا دكي حربة نهيبا لقاسي لنفوحه كدعي مالكة عمرو خطاني بذيرو قاومت وذين جليون حدو فهم ما يقرعوا مغيسين تلي قفقه يلقنوها يلتفع بطاين مغيسين تلي شو ويجاهدوها رضي الله عنه وارضا وحد قسني عن مالك عملو شهاب الزهري عن صائب يزيد أنه رها صائب فارق عمرو الخطاب ويضلم قراعية وادري يا ددقش سمع عيالك يضرب الجراعي المنكد محمد, محمد بن المنكد المنكدي الاردني في الصلاة صلاة بعد العشر عشر قدام الدين امامك وينك تابعك وين ايه محمد بن منكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزه ليلى هو ابن عامر بن الحارث ايه منك نعاس فقيه aya marxas xaw iyo u baa salaad baarin suukaday ilaa faqii waxba ka qabsan suufi karo moogti gumaa u asa ma salaad baarin suukaday hodo xadaab buu fiisir bulo xabar demo hodo هاو كتاب الجنائز جنائز جمع كتابها جنازه وجمع الجنائزتين وهي جنازه المركو خله دهاه او لفظه جيمك جنازه ليلهو ومعنى وحويه وميتكه سرير تمرش لا ساره ام لحشه بالو يقانام حي سرور عمل لحشه مرت لا ساره هذا لكن أن صريق أو المرأة أي 100 كيلو ولي على السالم سالم, سالم كان يقولون إذا سلم لها 100 كان يقولون إذا سلم لها لحش لها وحوة يميد لها وإذا كنت لاحش وأقول لها لحش كان 100 كان ميت وأقول إذا سلم لها اشتقاق إذا اللقاء العربية بيشأن لها كيريه ومن باب الجنزة أي إذا سطر ما نقفه قاسرويه رقبيره ستر رؤيا السلطان ماركهلي جراجر لانه بيتكون حب هيي على السروح حد اي حمال قاعده ظاهرته حد ما خا سويان اي على السورطه بوبا هي هي لدى فعلك وجلسه وا بكسر الميم ويهيان واسيد اس مره خا ويان سداس انظر إلي بعقلك على المهياء لنقلك أنا صرير المنايا كم صار مثلي بمثلك ساتح الرجل وعكلم الرجل من نمذه وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول وإذا وليت لأمر قوم مرغة فاعلم بأنك عنهم مسؤول saad khalawada aad gaad u wuxuu yiri markal kaadama waxa xawayn meed oo qabowta xaqeedo u qaadood khamraartoon waxa lagaa qaataa adigu gadaashiisay in lagu qaadi doono yuum yar ayaan ameelu si xamraar doono qolaha dad kala umma مرحبا، مرحبا، مرحبا، وتشهد كل يوم من دفن خلم كأن لا تراد لما شهدتها قالب المصاحب كايو العالي سيدة حاذر عيسى أعطيك بينا لقود جيدة بذبودها باب غسل الميت ميت كمانخان ميت تنكسوا باب يا هاي وحدث ريح يا عمالك جعفر بن محمد عربيها به محمدك كان جعفر كانوا جعفر الساد بغنينك الأورينجري محمد القوار محمد الباقر مشل اوردري باقر القوار شيبر خاص شحالك واحد كل جاهي هه محو كل جاهي علم بو كل جاهي ولا يداها قبيس علم بو كل جاهي وايه ورجع عري بيرتي علمي دا في مرشي اللي قلبني الخيض الزعلي وصومه دار قال انه دووي جعلي سببها ورجني مر خاص وماتي مرغس حوياً <تصفيق> بلان خلصه وطاوه اللهم استعاوه عليه وطاوه ناوه السلاس جاء وحكروت المامي لأي جاء فرصادق وطاق عنا شيء عدم اشتناع الشريات اللوية قاموه لم يطمم إمام بلي يسمح يا أعلم ذو ذا مت كميدة حوياً أعلم ذو ذا مت اه وحكه محمد بن داغرنا ومحمد بن علي بن امام بن الحسين واياه اه حسين بن علي بن ابي طالب بكره وحكه زين العابدين بن برا ادي وحسين وا حسينكا معا ويا حسين بن علي بن ابي طالب علي الله صلى الله عليه وسلم بص اللي في استق المعرك waxay soo maareysay kuwii umruu soo laa fiinay qaab kale oo sax ah muday gusir walaa maydiray fi qamiiis qamiiis walaa maydiray sallallahu alayhi wasallam halka wax laga sameeyaan mid mar qadum maydirayso awradiisa eega mar qadum maydirayse adoo xogow karsiijeeda allo isinjiya waxba la qashada ficilka qawr lama qawiyo لخين دفين في القبو دي سيير غور قوت قويه لا سعودي فيا عمبي يحول قدر قفطان الى وشوبسكيده ما في عنده مرغوايد مرغاس حويان ما يتسيل لا سعودي هلقان صارله بحي معوسي يرو نظيفه لو غنسيو قدير مرغاس خدم الله الوسيسيو ويسيس غيره و خيو دلو سميهو كديبو واخا ويه مده حلو مايرو عبد الله حجميدي تام على قرب أدب أدب أدب أدب أدب أدب وماركة وماركة على قد تجي ديمه السحبغه مرفسحها روحها كاع راهي ساويه لكن نقول يا شاد الدباهي سو صدق ميريك كلاميرا قال كلاميري نويا داي على غريا الشور بحب عليه داهاي الشور بحب ترا ولا يضينا يا شو بحب الحويه على شي سر هطوح فوق الجهلي ويه صح ماها ميريكا لغوبه علليه انت الى كتول حضروا حسنيني يا, يا ملكة الصحوية ملكة الكوسي عيلا يا ميريكي ميريك ووفا يا ملاشة العظمان وهذا هو أمير بلتك طبعا اليونين يردينيين بفعل وإن ملكة الصحوية يقولين لسياحين قلون الإلهين ويجرحون يلجل على رغبها وحدثني عن المالكة عن يبنى بيتميمة أستختياني المحل المصيري عن رضي قال بحيتي دخل علينا رسول الله ما صلى الله عليه وسلم حين توفي الملكة الله صلى ira tuufiye markii loo soo saday imna tuuga badhiis markii loo soo saday ira tuufiye markii loo soo saday imna tuuga badhiis markii loo soo saday faqala wuxuu yiri iqsal lahaa bayna buu yiri 300 jir meera 25 meera akhrasdar aw akthar min والصدر عليهم قبكم مايره واجعل ليال في اخرات من دوق دبيسه كافور الكافور كافور خوانع هذا الكميده انا ما راي يفوق غيره الا الهلاب ورجلك سوق ما ما ترى ما عنده تاريخ قريب والله ملك اي فوق ديره الا الهل هذا وا ومرخص حوي علومه قبله كبير الى من اجله تحضر المرائفته شددت به ملائكته وسوحت تبيدها ماضي حديث ما هو الوضع يبكم من شيقه وجعل ليال في الاخرته بالدوق دميسك عفور الكفور الكف دياله او شيء, شيء ومن كافور من كفور فإذا كده فاذا فراغت المرخص افاد القديم فاذنني قال وحيت ترى فلم فرغنا مرخص كفنا هذا اذنه ان اغيثني فاضنا حق وقلت يغيث مسي qaalo u soo yiri ku tii waskuuntii isii qaalo u xuri ashqarnaa oo hoos mariyo iyahu isaga tacni waxa u jeeda marka ileedahay xiq u eh xiq u marka ileedahay dibbee xaq u yahay waladbada bizaaro in laa qultii sallallahu alayhi wasallam hada aduun waxa lagu kan fayaa وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بسر ان اصابت عمي بن بن عمي ش غسل ضويم يد ابو بكر الصديق يدا ميضي حين تخوف يا ابو بكر وعبد الله بن الاوس الصدي ويدا ميضي واحد من العثمان بن قحافه برعام يدا ميضي درس الاردن شريده من ثلاث ساعه يشبر خصويا جماد ال ا اخره ما سديره مع كارصي بلا سديره كارصا رايق والله يلا اسمي عمر هايت سديره علم الرجال كل شيء حديث وروح على القضانيه ننكه اني مركه خاصكي اي ميدي كرتو استغله خاصتي سو ميدي كرو عليه الصلاه والسلام ثم خرج وجب فحي فسألت ويسو ويديسي من حضر هذا الصحيح هذا اليوم المهاجرين المهاجرين في ماذا فقال وحي خطري إن صائمة ورغو عن صامناها وإن هذا كان يوم المالويا مالكو شديد البردي فوقي ساد ودريها فقال علي يد شير ميها من غسل وحميلها فقال وحي الهين اللعن مي معها هل كان وحا مي شيئا لا طفكم ميد هضو ميروح ميرو من اللي قوليها بيسألكم مساله الحديث ما قصوا على ورايه حديثك فاسلو حديث كان ابو من غسل ميته الطريقه السر ومن حمله فليتوضع حديث الله عاصم مسه من حديث الراسي استاذ ابو الوليد الباجي وخشقه في المنتضره في شرح الموضع صوم جل تغريره مره اخرى اذا ترد له ضربه ضعه اما ليبت تغريره تقريبا ايه وحتى ما مرخه وحايه حديث قرتم مسقنه حطوه حتى على سغناده وحا له على الاستحباب اذا لو كان باريا فلو حتى سوق ما دو لكن العديد كانوا مسوق ما حدي واحد لا فهم يا اصلكم الى المرخه واحد نقول لها اسكت ميته ميرا انه ميدان وحش ضيعت وي الله مستعوا عليه ثغلام وحدثني عن مالك موصيعه اهل العلم ومغلي أهل العلم يقولون له إذا ماتت المراه كره مرخه تموت وليس معه ولا معها ميعاد ونهاه النساء انظر يغسل لها ولا من ذوي المحرمه هو محرم صاحبه احد رفنا ونا حي مفك او يلي ذلك ار كانه معمره منها حقيقه ولا الزوج والزوج لا ولجر سوك او يلي معمره ذلك ار كانه من حقها معمره يممت ولا تيم ولا غبغبينيا مصيحه وبيوجهها وجه يدها لو مسخيا او كفيها لمده الكف من الصعيد يدها وحوي لو مسخيا قال ما ري و خرويد هلك قرجلو واذا هلك قرجلو من مرخ دنتو وليس معه ولا اذاه لك رجج منكم مرخضنتو وليس معه ميسي مي ولا احد عرف منك الا نساء ضر ميعالي يم منه ويقدر جميل يعني ايضا نقده عالم مالقو ييري وليس لقسم ميتي ميدكا ميدي تنكيشه وما صنعنا عندنا حتى شيء مخبا شيء موصفه المامه وليس لذلك ربنا صنع صفه صفه فانو ما تليقنا ولكن يغسل على ميتي فيطهر ولا طاهر انا هلكه انت isaladu waxa weeyaan nimba 490 wax marka suxaweeyaan mayrana qor dumara ama mahram kida ama qaraamadiisa ama jow adeey loo aasi hadii uu dhaco oo wax mahramkeedina la waayo wax marka qaraamadeedina la waayo sanaga sanaga hadii marka suxaweeyaan mahram la waayo oo la waayo odaygeedi kul luway marxa suxawayaan xidhiyadi hawoosha qaraabo oo mahramu ah qaraabo ma aha in baaro duurku codin weeyaan hadii la waayo aash marxa suxawayaan way marxa waa loo dirayni min kara kalaa kali ka wasida soo kale halka waxaanu ka fahmay ko gaar قرار حدا ماشي جتا محرمه سلا ابي هد هذيركي وحويا اوغيد كونوا عاصه ولاكيد رسعنا غير شنو ولاكيد وكره الىه طيب وحنا مرخص وحويا وميريك فران لكن طلفتي بحرورنا للحاج تقدر في الوضع هذا وحاكلوا يدو الله منك حاس كيسه وميريك راه يدو نحوي ميريك المير دي جورهون ولي قام جارن وهنا ميرو مرقص حويا أو من هو ميركرا ويرو يرؤون ولي قام جارن جوره ميرو فقط هذا ما حصل على القصور هنا قد نفسه مع مالي رحمه الله تعالى وحناي مرقص بمعنى وحويا ميرو يقافل وميرو يتلمان في الصعر وخاصة مجد طوليه يا سيدي كلبا لو ميريكا ايمي من القاهرة مي سولودة ميد الجسد يسديالودة غاراشيو اون بلا لا غا بييري لكن في صف خاص كو سارونتي ما جد تويلي في صف خاص في من صامر لا يو وحصامر لمر خاص صخر حجار او شنجر حراس دار اللوم ما يرو ساسو لكن نقي حظور صح واصلة عنوت المعنار غاجحة ميدان لوين لكن والله خلاف مرة تاسع راجي خلاف مرة صدق قول ابو الجنره قالوا لكن ما قدو شيس عمره ما قدو شيله واسمه يدي كرام باللهين امر انت لو غريو امره ما قدو شيله لا ما يدي قال انا وحيداهين ماي ولا لو غبغبين بيناهم شبه غبغبد رواسده امام مالك امام الشافعي ابو حنيفه جماهير اهل العلم يكتبون ويا نور الدين <تصفح> قبي مايو نور واحد هويا ميد مايو ميدمه ما بنانه اه سامبليسكي ازي تدوري تايومين وبدون غسل اليداهين نور كسوا قول كلش بالصعدي الفهمي المصري سلم صوبا قبل مره واملهم تسع ساقبه لكنه قوساد وراح القريه باو ما جاوي يكون ضاب يا شيخ فالميتيميت كفن وخصه كفنديسه واحد دعثنا يحيى المالكي عن شم عرق عنبي عام عن على عائشة من النبي حاسك صلى الله عليه وسلم من الرسول الله صلى الله عليه وسلم كفر وعلى كفر فيه ثلاثة أفواب صدح مربين وعلى عد صحورية وماشى القرية على الصحورة اللي ومال ومليم القتاليه ليس فيها قميس وقميسكما الصغولين ولا عماماته وعندركم الصغولين حديث الخارج بسم الله صلى وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن صعيد الانسار أما قاله حريب برق الوحيسون قال عما بابة للصديق رضي الله عنه وأرضا قاله لعايشة كوين قال لعايشة كوين وهو مريد مسوحا وصنية في كم إمساء كفنا لقوكا في رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله حيثني في ثلاثة أثواب صدح من رعا يصدح المرضى على صحورية لماذا صحورة القسمية؟ فقاله بكر وحيوري خذوا وقالها هذا الثوب المرضى والذي الثوب المرضى عليه دوش يساعد وهذا السبب هو حاسيب المرضى مشكل طوار غنجي طوار غنجي لا مرضى صحويا بطلاليان أي غنجي كبير جليم اما مرضى صحويا زعفران مرضى مشكله لا مرضى النقضاء طوار غنجي يحوين زعفران وقال سابهم يشقون قد يكون قد يكون قد يكون عصيبتين وزعفران ومزعفران فقالوا صومير ثم كفلونه فيه يقول كنف مرضا تقوى بهم قد يكون عصيبتين قد يكون قد يكون مع صوبين اللهم رمعون وآخرين وخلقين وعين الله يكون فقال عايشة وحيثة الوباء هذا هو تنوى محي تنوى محي قبري ومعني وإنك... استفهام إمكاني ويقعي وما هذا وفرهم حقا فقالوا بك الوحولي الحي كالنالي احواجهه سراء وقبها هبدا إلى الجديد مرض عصب من ميل الميت ميت حقيس الميت يقف كالنال كالنال بقبها هبدا مرض عصبه سوء عصب أحبان يخسرونه هذا هو فبير وإنما هذا كالنال حصبنا لمرض العصبين للمهلة مليلك يعان كالنال ميت للمهله للترابي عيده مرخص في في الله يخلصه شو صار هذا مره وحويا مهلتي ملي انكن نقون كره وحا كانوا نقون كره في ذو الجراج وحدثني عمارة عمو شهاب الزغبي عن حميد عمرو حمرعوص حميد بن الرحمن محوص عن عبد الله بن عمرو الحاص قال وحزني الميت ميتة يقمص ولو قد سيده ويؤذر يقمس والو قميسين ويؤذل والو قلت ويلف مرقاس على الغدوبي ويلف وانا وحويا مرضا والغدو في الثوب الثالث مرضا صدحات فإن لم يكن حضور ما يشاهد من واحد مراكليم ويانا كفن فيه مرضا طلو كنفيا باب المشي أمام الجنازة باب المشي سعى الله سبحانه يوبابي أمام الجنازة الجنازة ايه فالكائير محامي رسول الغاجحة اخرج الكثير من الوقت فيها ثلاثة اثوار يصدح من رسول معها حيث الظمر شامره عظم المالكي ذو أسل كورو يكتبينه مالكي ذو حيث تضمر عاصلنا في ذلك تضمر وعين انكو إزان والرخبا غميص والرخبا وخمار الوالرخبا وربع اللفائف الوالرخبا تفضل هذو الرخلوغ دغبيرا سلام عليكم خرجا اخر با لوغ دغبيرا هاد الغاز مري وياه ان شاء الله حنفيتها لستيدو راه يوم راهو كددو درع ووا تريس ويزارو يرهغوك ومالا لوغ تددوبو وتوكلوا مرخصا ويان اا امثال مرخصا لو انا waxay ra masugo lacayno ugu dhaxan maral lugu diidaya weeyaa wax sax ah sheegata xaraf iyo marka ahuu ku sii daray ma sax kana fiiddo muqtar markuu inta tahay inta ma rihim riida inta wallahi laa siin taa laa nan sax maral <تصفيق> اضوكرو مهناي لوك سيدي نيوري نغدا اول ماشي الا سوق بابي امامي دراسه دراسه بر خاورتي ديال الصعوده ايمهر تيلا الصعوده وصل الصبح امامي القبان صدح امام ما لك يا شافعي يا احمد وياه ابو حنيفه بحال الله تعالى اوزاعنا وحي القبان خلص الجنازه تبي قبان طاسه ثم سنة الرجح ورسلها عن المبضلة يا قمام أبو زاعي وحوية أبو حنيفة بضاهيم النخع لنكم الورنجلي صفياني ثموري سويد من وغفلة لنكم الورنجلي مصروق من الأجدع أبو قلابة تعبدنا من سيد الجربي وأسنة يكتلها أبو يوسف محمد من السحاق لنكم الورنجلي يا ذاهرية سنة يكتلها خلق من الجنازة صارتنا ننام يا أتباع لننا أمام الجنازة ورسلها أمام الجنازتين وحدثني يحيى عمالك عم عن عم شهاب الزوري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد بكر وعمر وكانوا حيين يابشوا ذلك ويصودا اما بل جراسه جراسه قريدهم والخلفاء والخلفاء الاساسيه فهل وجر ايو عبد الله بن عمر اساسونه حقيقه عصور الامام ابو داوود يترمدي السمر مجه اصحاب سرقول دخل وحدتني علي عمالك عن محمد بن كديل عن الربيعة بن عبد الله بن الهذير انه اخبره وقال انه راع وخطابر وارخو يقدم النصره حرمه رياضه امام في جناسة زينب بنت الجحشي زينب بنت الجحشي الجناسة هذه وحدثني عن مالك عين في شامل عروتها قال حويري ما رأيت أبي أباه ما مرقب ولقي في جناسة جناسك ما مرقب إلا أمام أفرطي المويا في شامل بقبلي يا أباه عروة بن الزبير ولقي سوق الجناسة مرقبع ما مرقب إلا هديك له فرطي ذسو عبديري وايه اللهم استعانوا عليه توكلان وحدثني اقاله قالوا وشر سميت البقيعة حملها البقيع مصري فيجلس مرخس وفريسري حتى يمرق عليه الله السمران ما اسو يسوغي حدثني علالك عن شهاب الزور انه قال وحور المشرق خلف الجنازتي جنازره جراشد ولا صودا من خطي صمتي صناديد كده كميه دمعنا اي مخالفه السنهويه صنه خلاف كدهويه بعد قال وقف في صنار اي واه من كده وهو اعلى بالحديث لأنه يضعه و هو بكيد الجيس و لا لا يوجد الجيس فأناك أحدث يقول لدوينة السنة بالله يسألونها و الصغير و هي و إمام مال مالك شو يخيصي سألونها و مربوحا و يمام اللفتيس و شاق و مروحا و يكالو ورنجلين و يكالو غالب كوحا شاق مالك و من خطي السنة و خارفة السنة كميتها بابا بو شطبيه باب الله ربي تعالى يسلم ويبابي ان تصبح الدراسه دراسه ان تصبح الدراسه دراسه الا لرقاع دلاله دراسه الا لرقاع الضب امرخص حي مرخص لقديه دب لو غير شيتو وخرمو هي وحده ولا نرفع يكر ولا اقرا بشديك واحد قلت انا يحيى عن مالك وراقتي واحد قلت يحيى عن مالك عن شامن عروه عن اسماء بن ابي بكر أنها قال الوحيتري لأهلها إيهو كيدا وحيكوتري أجملوا إيهو الغولية ثيابي مرحيك إذا ميتوا مرحل لنتو ثم حنقوني عذر إيه مريا ولا تدرغوا تدرغ حكوضا ذينا على كفري كفنكيك حناتا وحويا عذر حكوضا شايدنا يرغو الغولية أولو ولا تدرغوا حكوضا شايدنا على كفري كفنكيك حراطن يا يا حاضر مبي مبي حاضر اش تي ممهري هذا نورخه وايه حراطن مرخص حويه عذر قرشين ولا تسمعوني في المهبل ربنا هيل راعله وحدتني عن مالك عن سعيد نابي سعيد المقضيه علي سعيد بنابي سعيد, سعيد سعيد كيسه وان كتيها فيصعب انه احلى نهر هي تعالى الله هذا اسعبه وايه سعيد رامي سعيد بن مقبولي را انه راه انه ان يتبع ان مرس ان يتبع ان قصد بعد ما تجي جيرديس كدب قال يحيى وحر صبيعتي مالكا مالك بان مقلي ويكره مالك وارهنك عن معي وديدي وكراهي سني بان مغليك ولي ويا الله وسلم وعليه تغنان باب التكبير على الجنائس الجناثوي فتشهدوا لقضل تكبير الصباح وحدثني يحيى عن عن شهاب الزهرية عن سعير المنصيب عن ابو هرينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المجاشية ونصور بحي قريب اسم صور بحي للناس في وربحي في اليوم مالك الاحديثة الذي مالك اصمتهم انتفيه الاحديث النجاشي وخرجوا بهم ولبحي الى المصلاة بناك اللي قد فكليه وصفت بهم غصفي وكبروا لتكبير صدي ارضع تكبيراتي مقفت تكبيري ايو تكبير صديق مخارب اسم اصوصاني حديثة وحدثني احيابي ورغمي عن مالك مكوري عبد الشهامي الزهوري عرب امامة بمستهل بن حريف أخبره انه اخبره وارحم ان مسكينه جوري رومسكينه جوري رومسكينه ملي الله استعان كليديده وحاله ورنجدي امم حجن ملي عينه خرقاوا عليه تكلا مرض الدكتور باشوي حنصتي فاخبر رسول الله اللهم صل وسلم عليه وسلم ان مرض يا حنصتي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعود المساجد وصاحبتي صليتي الطه ويسال عنه ويجند فقال الرسول صلى فاتى له هوي لعن ايو قيل الي سوسيان رسول الله رسول تليس الله عليه وسلم فلما اسمع امرؤا قيلت رسول الله رسول تليس الله عليه وسلم اخبروا على الرهب بالذيك كانا ان شاء الله ارينك اذا فقال هوي ولم امركم يا رجل ابرم ان تؤذي ان تؤذين لي ان تؤذنوني الى سوق سيسين الم امركم يا دينوني الى دي جسوع قيسيسين بهاذا فقالوا بحرير رسول الله الرسول اله يو كريل الهوان نعمي انبخ خرجك الليلم همين انكسان له والنوقذك انكتوس له فقرج الرسول الله صلى الله عليه وسلم باصبحي حتى اصف بالله سطيل اوصفي على قبرها قبر قيدي مكبر اربعة تكميرات افرق بضي مرحة وفضو تكمير رسول الله وايه سبحان الله يحدثني يحيى عمالك موسى بن شهاب ويديع على الرجل لين يدركه هلاليا عاد التكبير التكبير برك هلالي على الجراسه الجراسه ويفوت بعضه برك هلالي فقالوا هو يقضي وك قليلها ما فاته يدرك وفي هذه افطر تكبير ربي هيدي اي باي كترته او برك وكسو غاروا وتكبير سر يا قليلها او مركي ايغو صلاه عليه في دا أستروا أن تكون قمت بسرعه هل قامت بسرعه جنيوي معنا هل قامت بسرعه جنيوي أستروا الله مستعى وعليه التقلا قام يقولوا يقول حريبة بها المصليكة تفريع على الجناس الجلسات وشيك تفريع وحدثني أحياء المالكة عن, عن سعيد مابي سعيد المقبري عن أبيها موسى لبه رائدة ويدية كيف تصلي كيف تصلي على الجناسة الجلسات سيابن أبي هروء ومتفريسة قال ابو دره تسوحودي اران يقول الحمد لله لا اله الا حيات عيسى خذ ارتيئه اخبرك وكا ورفيا اتبعوها طوارعائي من أهلها اهل ايلكينا حقينا على ايلكينا ارق اعطينا رساله فاذا ودي على المرسله له قبلت وان تخبرني وحمدت الله لا بكم هذه وصليت على النبي عيسى رواه كسلني ثم نقول حامدا اللهم الله حي انه سو عبدك اذنك ابي وابن عبدك اذنك الى في سويا قلنا اما شادونطا اذنطا الى مكدي ويا كانوا وحوا يشادوا كيقرا لا اله الا هو عابدا يجرب الا انت ادي موياني وان محمد النبي رسول عبدك <تطبعه هذا الإنت آخر جوبي> الله الله حي ام كان هذا من مجملسن. فاستذي الله وكردي في إحساني ونانقيسة وإن كانت ضوها مصيام الحمة فتجاوز سلاوس كبهف عن سيئاتي حمانتيسة اللهم لا تحلل ما أجله أجله سلاوهن يقذن ولا تفتن ما بعده رياضة لنهب في الليل حدث سريع الملك عن يحيى بن سعيد الانساري قال روح قال سعيد بن صيب بما يقول سوره صلى انه قال سعيد بن صيب بما يقول سوره صليت وانت في وراء ابي هريره يقول لا شيء سبي سبي سبي لا سلم يحمل السبير خطيه الجسد سوي لقته ولغي فالسريع صاد بما يقول سوره اللهم اعذنا وكب الذاتي من عذاب القبر على القبر الى القبر الى القبر يقول صلى الله اللي تتعلم إلي هذه الضفة مليئة الغيابة إلي واحد جنوية عذاب القبر وحدثني عن مالك النافي عن, عن الله ابن عمر كانوا كان رحال الله يقرأ في الصلاة على الجناسة صلاة تتحلي للجناسة اللي يجب أن تكريه واحببون أخري جنوية لقد أمارك سمارتي خلافة كجر مفاتحها الأخرية مثل الأخري مايو ومسال الخلافية وقعوا المدى القيبة كمدى وحيداهين واحببون مايو مايو ماركة ايه. قال برو خطا يا علي بن ابي طالب عبد الله بن عمر ابوه ريضه احمد بن الغباح فوزو كل شغله الياباني سعيد بن مصير مثل اورنجري ابو الصيريم سعيد بن جبير شعبي يا الحكم فقصح وحاي كنتجين ان واخله الاخرين لو دعه عين ميسن ثلاثه غير خلص واتحيه وحله الاخرين ما يبي ده واي هي واصيده وحا كنتي رغازو اذن سفيان الكودي بارا كميدان مالك نو وحيري قراءه الفاتحه mid lagu caawin faro ma haa wiilana gacxaayaa marci daraasada waxa uu la tugiday waxba lagu caawin fali maayab uu yiri ee al-imam waxa wuyan madxuul ash-shami arimashad ee imam ash-shafii ila ahmed ishaamul murahin al-gahawi waxay ku tagen ila akhri yeyay ku tagen وحلاخ لي فاتحها فاللهات قداش لنا النبي قال للقسلم صلى الله عليه وسلم فالصلاحات قداش لنا كان له دعيني سأفرى أنه الذي ينبحي والله أعلم وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد عليه وسلم حسنًا